ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتى إلى فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إلى فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة